جزاك الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب أفقكم للحق عن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ويلمسلمين أجمعين آمين الحديث الأخير عليه سؤال يقول السائل إذا كنا في صلاة قيام القيام في رمضان سواء التراويح أو التهجد وقرأ الإمامنا بآيات الرحمة أو آيات العذاب هل لنا أن نفعل ذلك أم أن هذا الحديث خاص في صلاة الرجل وحده لا حتى في في قيام الرجل في صلاة التراويح يسأل إذا مر بآية رحمة ويتعود إذا مر بآية عذاب لكنه يكون دعاؤه مخافة أدعو ربكم تضرعا وخفية يجعل دعاؤه مخافة حتى أيضا لا يشوش أو لا يشغل من بجواره من المصلين نعم. حتى أيضا, في حتى أيضا في السجود في السجود في صلاة التراويح والتهجد بعض الناس يرفع صوته بالدعا ووساجد والذي بجنبه إلى اثنين وثلاثة ما يتمكنون من الدعاء يريد أن يدعو فيشوش عليه ويمضي في تسبيح فيشوش عليه فتجد مثلا شرع في تسبيح معين ثم يرفع صوته هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا يجد أنها دخلت في لسانه وينسى ماذا كان يدعو وبماذا كان يناجي ربه سبحانه وتعالى في سجوده فالسنة والهدي أن يكون الدعاء مخافة ادعوا ربكم تضرعا وخفيه نعم هذا سؤال من البطر نعم سؤال قدمه البطل جميل يقول نعم. متى ينتهي وقت تكبيره الاحرام في الصلاه السريه اولها ماشي لكن آخرها شيء مع الامام يعني مع الامام فوات الركن فوات الركن يكون ب دخول الامام في الركن الذي يليه فوات الركن يكون بدخول الامام في الركن الذي يليه فاذا دخل الامام في الفاتحة فات الانسان ادراك تكبيره الاحرام مع الامام فاته ادراك تكبيره الاحرام مع الامام واذا ركع الإمام ولم يبقى متسع لقراءة الفاتحة فاتته قراءة الفاتحة فاته قراءة الفاتحة ففوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه والصلاة السرية وإن كان الإنسان لا يسمع قراءة الإمام وهذا يعني مقصد السائل جزاه الله خيرا وإن كان لا يسمع قراءة الإمام لكن عليه أن يبادر عليه أن يبادر مجرد ان يكبر الإمام يكبر لا أنه يقول بقي عليه وقتا في الاستفتاح ما تفوتني هذا لا ينبغي بل انما يقول عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليتمم ده انما جعل الامام ليتم به ومكافاه السائل كانت 500 وبمناسبه السؤال صارت 600 ما شاء الله نعم ما شاء الله ازيك الله بس لا تسال خلاص نعم يقول أحسن الله إليك الحديث لا يمل الله حتى تمله هل نثبت صفة الملل لله عز وجل هذا الحديث معناه كما اوضحته سابقا في صرح الحديث هذه الأحاديث قاعدة أهل السنة والجماعة امرارها كما جاءت امرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت دون الخوض فيها بتعطيل أو تأويل أو تحريف فقاعدة أهل السنة في, في هذا الباب أن, أن تمر كما جاءت وهي جاءت على هذه الصفة لا يمل الله حتى تملوا ونظيرها إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدا نظيرها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فلا, فلا, فلا يصح أن يقال من صفات الله المستهزئ أو من صفات الله الماكر أو من صفات الله الكائد او من صفات الله الملل هكذا بالاطلاق لكن امرار النصوص كما جاءت باثباتها على وجه المقابلة في ضوء ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الجاده والسنن الذي كان عليه ائمه السلف رحمهم الله تعالى وهم في ذلك بعيدين عن تحريف من يحرف وتعطيل من يعطل وتشبيه ايضا من يشبه بر الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة من ذلك كله يقول شخص زرع كليه ولديه علاج ياخذه كل 12 ساعة قال له الطبيب لا يمكنك الصيام فماذا عليه إذا كان بشهادة الطبيب العدل الثقة ان الصيام لا يمكنه فالذي عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين والإطعم سواء جمع ذلك في يوم واحد لثلاثين مسكينا او فرقها مع الايام الأمر في ذلك واسع يقول كيف يتم التوفيق بين صلاه سنة الفجر والاضتجاع بعدها في البيت وبين الذهاب إلى المسجد مبكرا قبل الأذان أو لإدراك الصف الأول على كل حال إذا تمكن الإنسان من التبكير للمسجد وإدراك الصف الأول وتزاحمت عند الإنسان الفضائل قد تتزاحم عند الإنسان الفضائل فيختار منها الأفضل والأنفع له والأكثر فائدة له في عبادته في خشوعه في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى والاطجاعة التي تكون بعد سنة الفجر التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي تتناسب مع حاله في عبادته في الليل في عبادته صلى الله عليه وسلم في الليل وفي طول القراءة وطول التعبد والتهجد لله سبحانه وتعالى أما شخص نايم الليل كله وشبع نوما ثم يتسنن بعد الصلاة ويقول اتجاع اتبع السنة اذا تتبع السنة صلي من الليل واطل في القراءه ثم تأتي يأتيك حظك من هذه السنة فهذه تتناسب مع حاله ومع عبادة وطول قيامه صلوات الله وسلام عليه نعم يقول وظفني أبي في وظيفة من دون علمي وبعد عدة أشهر علمت بأن هذه الوظيفة فرفضتها لأن مكانها يبعد عن محل إقامة مئة كيلو متر ولأن المنطقة يوجد فيها رجال, رجال أمن شديدون على الشباب السؤال يقول بعد ذلك أن الراتب ينزل في المصرف والآن بلغ سبعة آلاف وهو يريد الآن الزواج هل له أن يأخذ هذا المبلغ الذي نزل له في الصراف الآلي مع أنه لم يشتغل ولا يوما واحدا إذا كان هذا الراتب راتب مقابل العمل ولم يحصل منه عمل فلا يحل له هذا الراتب لا يحل له هذا الراتب لا قليل منه ولا كثير وإذا كان هذا الراتب يعطى من باب الدعم للشباب والمعاونة لمن ليس لهم مضائف حتى تتهيأ لهم مضائف إذا كان هذا الراتب يدفع على هذا الأساس له أن يأخذه أما إذا كان راتب مقابل عمل ولم يعمل لم يعمل والواضح من كلام كلامي السائل أنه لم يعمل مطلقا إذا كان هذا راتب مقابل العمل ولم يوجد العمل فلا يحل له هذا الراتب لا قليل ولا كثير نعم تقول أحسن الله إليك أتيت مسافرا لأداء العمرة وسأبقى عشرة أيام في المدينة ثم سأتوجه إلى مكة لأداء العمرة فهل أصلي الرواتب ما دمت باقيا في المدينة هذه المدة عشرة أيام فحكمك حكم المقيم حكمك حكم المقيم فحالك كحالك في بلدك تصلي الرواتب وتتم الصلاة الرباعية ولا تجمع بين صلاتين والرواتب تأتي بها حكمك حكم المقيم تماما نعم وهذا يسأل يقول سائل يسأل عن أداء عمرة عن صديقه الذي توفي علما بأنك ليهما لم يأتي بعمرة من قبل. هاي. يسأل عن عمرة عن صديقه الذي توفي من قبل وهو وكليهما السائل يعني والذي والمتوفى لم يأتي بعمرة, لم يأتي بعمرة من قبل فهل يخرج إلى التنعيم بعد الفراغ من عمرته أو عليه مثلا الرجوع إلى المدينة لأداء عمرة ثانية أولا من لم يعتمر عن نفسه لا يجوز له أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يؤدي فرض الإسلام عليه في العمره وهكذا في الحج ليس الإنسان أن يحج عن نفسه عن غيره ما لم يحج عن نفسه قد قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم عن شبرمة فلا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. ولا يعتمر ايضا عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه، فعلى هذا السائل أولا أن, أن يأتي بعمرة عن نفسه، وهي عمرة الإسلام وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة مستطيع لذلك يأتي بهذه العمرة وإذا تهيأت له سفرة جديدة، إذا تهيأت له سفرة جديدة واعتمر فيها عن صاحبه المتوفى. فله ذلك ومأجون على هذا العمل وأما العمر التي تتكرر من التنعيم ويخرج فيها المعتمر من مكه إلى التنعيم مرات فهذه لا أعلم لها اصلا واضحا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان عنده ساعة من الوقت وهو في مكة يبقى في الحرم يكثر من الطواف يكثر من الطواف يطوب بالبيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين وإذا وجد متسع أيضا يطوف فالطواف فيه فضل عظيم ويقرأ القرآن ويدعو ويتنفل يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات المتيسره له في ذلك المكان الفاضل أما أن يخرج من مكة لأن يعتمر فهذا لا, لا علم له أصل واضح في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وإذا تهيأت له سفرة ولو كانت في وقت قريب فله أن يعتمر عن صاحبه وهما جور على ذلك نعم أحسن الله إليك يقول هل يعتبر العقل مصدر من مصادر التشريع لا العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع مصادر التشريع التي أجمع عليها أهل العلم اربعه وهي الكتاب والسنه والاجماع والقياس والاجماع والقياس راجعان إلى الكتاب والسنه راجعان الى الكتاب والسنه فالتشريع انما يعلم ويؤخذ ويستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى لا يستمد من عقول البشر ولو كان التشريع يستمد من عقول البشر لضع الناس في أديانهم شذر مدر كما هو واضح في حال من يقدمون العقول كيف يتيحون ويضيعون ويتشتتون ولا يستمعون على دين واحد لأن العقول متفاوتة والاراء متباينة وكما قال أحد السلف قديما لو كانت الأهواء هوا واحدا لقيل إنه الحق ولكن أهواء وايضا لو يقال هنا لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل انه الحق ولكنها عقول لو قيل لو قيل يرجع في في, في معرفه الشرع الى العقول ياتي سؤال كبير عريض عقل من لو قيل يرجع الى في معرفة الشرع الى العقول ويصح أن يكون العقل معري... صح... ويصح أن يكون العقل مصدرا يستمد منه الشرع يستمد منه الشرع لا لقيل عقل من الذي يرجع إليه. عقل من الذي يرجع يكون متفاوتا ونقل الإمام التيمي رحمه الله في كتابه الحجة عن بعض السلف في إنزام لطيف لمن يقدمون العقول على النقول ويجعلون العقل هو المحتكم وهو المعول المرجع. قال من لازم, من لازم مذهب هؤلاء أن يقول الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله لأن أصبح المصدر عنده وليس ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما المرجع فيه إلى عقله المرجع فيه إلى عقله نعم يقول ما حكم من أوصى رجلا ذاهبا إلى العمرة وقال له سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفعل كثير من الناس مع من يعلمون أنه قادم إلى المدينة يقولون له بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا و. يأتينا بعض الزوار يشتكي من كثرة من حملوه السلام من حملوه السلام وبعضهم يحلف بالله سلك بالله لا تنسى أنا فلان بن فلان بن فلان بلغ سلامي ثم يقابل شخصا آخر ثم ثالث ثم يجد أن الأسماء كثرت عليه بعضهم رايناه من شده حرصه يجلس في البيت ويكتب أسماء الذين طلبوا منه في قائمة قائمة بأسماء الذين طلبوا منها أن يبلغ وبعضهم يرى يحمل القائمة ويقف ساعة طويلة أمام القبر يبلغ يسلم أولا ثم يقول ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان وقائمه طويلة في وسط الزحام يمضي وقتا طويلا وبعضهم يأتي يقول أنا حملت السلام وكتبت الأسماء في ورقة وضاعت الورقة ضاعت الورقة التي فيها اسماء الذين حملوني السلام وتمنوني على إبلاغ السلام وكل هذا العمل لا نعلم له أصلا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا نعلم له اصلا ولا دليل عليه بل جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام معنى ذلك أن الإنسان أينما كان في الدنيا في المشرق أو المغرب في الشمال أو الجنوب اي أي مكان في الدنيا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب حتى يحمله السلام ثم هذا الزائر هل يوفي هل يفعل أو ينسى هل قائمة الأوراق التي معه تبقى معه أو تضيع هذه كلها احتمالات قائمة في مثل هذا الذي يحمل من البشر إبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام لكن من صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان من من الدنيا قاص أو دان فالملائكة تبلغ وعليه فإن من يقال له عندما يريد السفر إلى المدينة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامي ماذا يقول لمن يطلب منه يقول له إن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن امته السلام لا تحتاج لا, إلي لا لي ولا إلى غيري في أي ساعة من ليل أو نهار أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه عن أمته السلام صلوات الله وسلامه عليه يقول الله إليك هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر يقول عليه الصلاة والسلام وهذا سمع منه قبل أن يموت بلحظات لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فاتخاذ قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور الأولية مساجد هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن الا في عظيم وذنب كبير قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا اتخذ قبور بانه مساجد في الحديث الاخر قال اولئك شرار الخلق اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا إذا بنا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فاتخاذ القبور مساجد سواء بدفن الميت في المسجد أو ببناء المسجد على قبر الميت هذا كله داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وكما بينا أهل العلم رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يشمل امرين يشمل أمرين. الأمر الأول بناء القبور، بناء المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور. هذا من اتخاذها مساجد. والأمر الثاني بتحري العبادة وتحري العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند القبور. يتحرى العبادة، يتحرى. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند القبور بالمكث عند القبور إطالة الوقوف عندها الخشوع والخضوع تحري العبادة باستقبال القبر أو بالقرب من القبر والدنوي منه هذا كله من اتخاذ القبور مساجد ويتناوله هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولهذا إذا كنت على يقين أن المسجد الذي تسال عنه في بلدك فيه قبر إما بني المسجد على القبر أو القبر دفن في المسجد فهذا مسجد لا تحل الصلاة فيه لهذا الوعيد الثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يزيل شؤاله يقول كيف العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل كيف العمل في, في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات لم يدفن في المسجد عندما مات صلوات الله وسلامه عليه لم يدفن في المسجد وإنما كلنا نعلم أنه دفن في بيت عائشة وبيت عائشة خارج المسجد كانت عائشة رضي الله عنها تحيظ فيه وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها فيه فهو ليس من المسجد ليس من المسجد وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا وهو صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها فعمل الصحابة في, في, في, في, في أمر دفنه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث دفنوا عليه الصلاة والسلام حيث مات وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة فلم يدفن في المسجد الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وبقي على ذلك في زمن الصحابة في زمن ابي بكر وعثم وعمر وعثمان وعلي بقي على هذه الحال وحصل للمسجد توسعات من الأمام ومن الغرب ومن الشمال حصل له توسعات في زمن الخلفاء الراشدين وقبره عليه الصلاة والسلام باق على حاله باق على حاله ثم في زمن بني أمية حصل للمسجد توسعه من جهة الغرب من جهة الشرق نعم حصل المسجد توسع من جهة الشرق فدخلت الحجرة وأحاطوا المسجد بعدد من الجدران التي أيضا بنيت على شكل ثلاثي وحيطت حجرته عليه الصلاة والسلام بعدد من الجدران فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد عندما مات لم يدفن في المسجد والمسجد باقي فضيلته إلى قيام الساعة صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وعلى الإنسان ألا يحصل منه مثل ما يحصل بعض الناس تحري للصلاة خلف قبره عليه الصلاة والسلام بعض الناس يدخل هداه الله وأصلحه يدخل من باب السلام ويمر بالصفوف الأولى وفيها فضاء العديدة ويتركها ويمر بالروضة وفيها فضاء ويتركها ويتعمد ان يصلي خلف القبر وهذا فيه عرضة لأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور وغير ذلك من أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الشاهد أن هذا المسجد فضيلته ثابتة وباقي إلى قيام الساعة وهي قول نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وهو عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لم يدفن حين مات في مسجده وإنما دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وعن الصحابة أجمعين جزاك الله خير يقول هل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بدليل هل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يكون الا بدليل صفات الله عز وجل في باب الاثبات والنفي يتوقف في ذلك على ما جاء في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقاعدة أهل السنة في هذا الباب جاءت في قولهم ندور مع, السنة ندور مع الكتاب والسنة حيث دار وهذه كلمة ماثوره عن السلف رحمهم الله ندور مع الكتاب والسنة حيث دار أي نفيه وإثباته فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا وما نوفي في الكتاب والسنة نفيناه وطريقة, وطريقة القرآن في باب الاثبات والنفي فيما يتعلق بصفات الله الإثبات المفصل والنفي المجمل النفي المجمل مثل قوله ليس كمثله شيء ومثل قوله لم يلد ومثل قوله ولم يكن له كفوا احد ومثل قوله هل تعلم له السمية ومثل قوله فلا تجعلوا لله اندادا وياتي اثبات مفصل ياتي إثبات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 وقد يأتي النفو مفصلا للحاجة مثل لما نسب اليهود لله عز وجل التعب لما خلق السماوات والأرض قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وقال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلول غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة وقال جل وعلا لم يلد ولم يولد نفيا لدعوى من ادعى ذلك في حقه سبحانه وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فياتي التفصيل في النفي للحاجة ولهذا الواجب على المسلم في باب الصفات أن يمضي على طريقة القرآن على طريقة القرآن وهي النفي المجمل والإثبات المفصل ويفصل في النفي في حدود الحاجة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه وهذه الطريقة التي هي طريقة القرآن هي خلاف أو طريقة المتكلمين خلاف هذه الطريقة تجد المتكلمين يتكلفون إطالة وتفصيل في النفي ويجملون في الإثبات. ترى في كتب المتكلمين يقولون في حق الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا في صفحات كثيرة أحيانا في بعض الكتب ثم إذا جئت للإثبات تجد لا يثبت الا شيئا يعد على أصابع اليد الواحدة إن أثبت وهذا خلاف طريقة القرآن الكريم فالقرآن فيه إثبات مفصل ونفي مجمل وهذا أكمل ما يكون في المدح والثناء والواجب لزوم ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرة التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين